انزلون وما علينا الا البلاء المبين قالوا اننا تطيرنا بكم لا ان تنزل ولا يمسنكم منا عذاب اليم قالوا طائركم معكم بل أنتم قوم مسرفون، قالوا طائركم معكم، قالوا طائركم معكم، أين ذكرت؟ بل أنتم قوم مسرفون، و جاء من أقصى المدينة رجل يسعى. قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم ممتدون وما لي ألا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر ما لبدر إلا تغني عنني شفاعتهم شيئاً ولا ينقذ. واجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون 119. وحسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون 110. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون 111. وإن كل لما جميع لدينا محضرون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 119. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما توبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون 110. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم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 وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شأن غرقهم فلا, فلا صريخ لهم ولا هم يرقون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 ورقودنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميعا لدينا محضر فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأراي نتكئون لهم فيها قوم معدهم مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد اضلل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون هذه جحنم التي كنتم توعدون اصلوا بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا عيدهم وتشهد أرجل بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعين فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون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 إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حياه ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها وَذَلَلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا عَرْقُو بُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبَ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَتَخْذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آَلِهَاتٍ لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُنَّ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُوْرٌ فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفه فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا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 119. وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون